حَمَّذَِّ الشَّ إِم بِنَمِيم مََّ عِلِ الْخَيْرِ مْتَدٍ أَثِيم أَوْ تُِم بَعدَ ذَِكَ زَنِيم أَنْ كَانَ ذاَا مَالِم وَبَنينَ إذَا تُتلَ عَلَيْهِ آياتُناَا قَاأَس طيرُ الْ سَنَسِمُهُ عَ الْخُرْطُم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عَلَيْهَا طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم نسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا نضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ققالوا صبَبحانَ رَبِّنَا إِا كَُّا ظَالِمِين فَأَقَبَ لَ بَعْبُهُمْ عَى بَعضَةَ ل وَمون قالوا يَا وَلَنا إَِّا كُا طَغين عَسَ رَبُّنَاأَه يُبَدِلناَا قَيْرَم مِنْهَا إا إلَ رَبِّنَا رغبون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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَاشِعَةَ أَبْصَارِهِمْ تُرْهِقُهُمْ بِاللَّهِ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَعْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلِ لَهُمْ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّوْرٍ مُّمْثَقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ